تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَل لَّمْ تَكُونُوا مُطَّلِعِينَ فَاطَّلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللهِ إِنَّكَ لَتُرَدِّين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 قالا تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيان فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعل لهم الأسفرين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي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 وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكونا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمةنا لعبادنا المرسلين